ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما ابقيتنا واجعل هلوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 لا إله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا كلها ثقها وجلها يا ذا الجلال والإكرام اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال يا ذا الجلال والإكرام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الحياة شرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم اللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وثبت على الصراط أقدامنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا إلى استدراك الحفوات من قبل الفوات وألهمنا أخذ العدة للفوات قبل الموافات ونجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات واستجب منا صالح الدعوات اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك ووقوفنا بين يديك وتضرعنا إليك اللهم طهر قلوبنا من الأدناس وأعذنا من شر, من شر الجنة والناس وأجرنا من عاقبة كل بلية أو باس يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ولا تردنا خائبين